بسم الله الرحمن الرحيم انزل امر كتاب احكمت اياته ثم فصلت مله حكيم قظير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنذير وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ مَتَاعُكُمْ مَتَاعٌ حَسَنٌ إلَى أَجَلٍ سَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضَلَ فَضَلَ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 ثِئَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ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 قلت إنكم مبعوثون إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا لا الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلا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 لَّلَّذِينَ نَصَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ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 صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أوزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدين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 من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبره كتاب موسى ومن قبره كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به.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 فَلَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِّرُونَ أُولَاءَكَ الَّذِينَ خَسِرُوا عَنْفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَن لَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا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 Makhluk Fariqin kAl Ama' wal A'zam wal Basiir wal Sami'ha'l Yastu'yan Mithala? A'fala Tazakkun? Waladud Arusala Nuhal Ila Qumihin? Innilakum Nazzirun Bin? Ala Ta'abdoo Illallah? أخاف عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِيلٌ أَبَادِيَ الرَّائِنِ وَمَا نَرَاهُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَخُنُّكُمْ كَافِرِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عوده وأتاني رحمة من عوده فعم يت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني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 ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه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 سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين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 من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاسْبِقْ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 Allah yang fateri, apakah engkau tak tahu? Ya kaum yang beriman, sesungguhnya Allah akan mengampuni kamu, dan akan mengutuk kamu. Allah akan Katakanlah, "Ya orang Yahudi, apa yang وَمَا نَحْنُ kami, آلِهَتِنَا tidak berhenti وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Kami tidak إِلَّا dari بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ Kami إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ beribadah kepada بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم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 عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن ٱلرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ نِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةً نَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُؤْءٍ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 Walaupun jatuh rasul Nabi Rahim bil Busrah, tahu salam. Kata salam, fana lebi thajab bil gil paniz, تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أوسلنا إلى قوم نوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته رحمه الله وبركاته عليكم اهلا بيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع البشر يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه نيب يا إبراهيم فَإِنْ مُعْرِضٌ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيءَ بِهِمْ وَطَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا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 صابهم إن موعده الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجلم من طود مسومةٌ ود ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإنا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكياذ والميزان إني أراكم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 قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن وعلى بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما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 Aku Manuhin, Aku Kau Mahoudin, Aku Kau Salih, Wma Kau Mulutim, Bukan B Beride, Wastafgur Rabb Kau, Thumtubu Ily, Inna Rabb Rhamid, قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهر يا ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عام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 ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون منهم من دون الله من دون الله من شيء إلا لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم إن أخذه أليم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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض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 فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنَا وَفُوَّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الْرِّيَبُ وَإِنَّ كُلَّ الَّمَالِ يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمُ الْرِّيَبُ وَإِنَّ كُلَّ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 اللهم من اولياء من اولياء اثم لا تنصرون وأ... صلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يدنون عن الفساد في الأرض إلا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 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون